لما لا ينسوني ولا صديق يطرقوني لما لا حباينسوني ولا اليك امتى تمسح لي اتوه انا بين ايدي اتعبي والمي مش هطول عن قريب ضيقتي هتزول اتعبي والمي مش هطول عن قريب ضيقتي هتزول لما تجيني يا حبيبي انسى كل ألامي ويوم أنا ابنك أنا ملكك أنا ابنك أنا ملكك أنا ابنك وأنا غالي عليك أنا ملكك وأنا بني ايديك كل ظروفي أنت شايفها كل أموري كل ظروفي انت شايفة كل أموري انت عارفة مش محتاجة اقول كل سراري من تكشفها What a